112. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون 113. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون 114. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إِنَّ رَبَّكُم لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَاءَ ٱلْءَذِى وَلَوْ شَآءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ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 112. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون 113. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره 115. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون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 112. وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون 113. وألقى في الأرض رغاسي أن تميد بكم وأنهارا وسهلا لعلكم تهتدون وعلامات 115. وبالنجم هم يهتدون 116. أفمن يخلق كمن لا يخلق 117. أفلا تذكرون 118. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها 119. إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون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 فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم مكروه وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا 119. قالوا أساطير الأولين 110. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون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 118. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم 119. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين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 112. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت وَعْدًا عَلَيْهِ وعدا عليه حقا النَّاسِ أكثر الناس لا يعلمون 111. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين 112. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له فيكون 119. والذين فِي في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الذنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكنون وما 112. لا أسألنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات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 أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال سجدا لله وهم داخلون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من داب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 121. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون 122. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون 123. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما تالله لا تسأنون مما كنتم تفتون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون واذا بشر احدهم بالانثى اظل وجهه مسودا وهو كريم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 وهو العزيز الحكيم 110. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى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 124. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون 125. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بقونه من بين فرف ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن 119. ومن ثمرات النخيل والأعماد تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون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 114. ورد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير 115. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا يرزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء افا بنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات 125. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم ويعبدون من دون أَنِّكُ لَهُمْ رِزْقُهُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَن تُمْ لَا تَعْلَمُونَ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 وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلِينِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقُدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهْهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ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 119. ألم يروا إلى الطير فِي في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون 110. والله جعل لكم من لَكُمْ سَكَنَهُ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا يَوْمَ ظَانِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمِنْ ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين 113. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَتْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُثِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينَ 111. Ya'arifون nirmata Allah ثum yunكرونها وأكثرهم الكافرون 112. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم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 119. وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغل يعظكم لعلكم تذكرون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 ولا تكونوا كاللاتي نقضت غزلها من بعد قوه ان كنتم تتخذون ايمانكم دخلا بينكم تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امه هي أربى من أمة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 يشاء ويهدي من يشاء، ولا عما كنتم تعملون. ولا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدمون بعد فبوتها وتذوق السوء أذا ما عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتتوا بعهد الله ثمنا قليلا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 من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون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 119. بل أكثرهم لا يعلمون 110. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين 111. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر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 بِالإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالكُفْرِ صَدِرًا وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالكُفْرِ صَدِرًا مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ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 Yoma ta ki kıl nefsi tujadil ol Nefsiha ve tuffa kıl nefsi ma amlet ve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 ولا تقولوا لما تصفوا الفتنةكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفترو على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب اليم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 124. ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم 125. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا 114. اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم 115. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين 116. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين 112. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه 113. وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون 114. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن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 ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم